وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَلُوحُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَّ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 Fa'akhrajna man kana fiha min al-mu'minin, fama wajdina fiha ghair bait min al-muslimin, watarakna fiha ayaatil-ladzina yaxafun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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصعوا به بل هم قوم طاغون